احسن الخالق عزاك بفقد من عاشرت يا علي بنت جود وبنت طيب ودينها اشهد عليها بالحق ذيك مكنونن الجواهر واحرزت منها نصيب مجاه ذيك فخر المجتهد نعمل نسب في ربعنا والديننا زارها المقدور والمقدور فرضا يخلع الجنوب ادمى الذات ما يعرف صغير ولا كبير نسيله وما قادر البشر حتما وفي لوحه مقررا المراض جاء اسمها والله معطي الصبر والسلواني والوفاه تقرب من الحبل الوريد مع ابن ادم يلا ترحمها وتغفر ذنبها وتعزها بالجنه جنه الخلد كريم مثوى ما سيف صافحيلها جنه الخلد كريم مثوى ما سيف صافحيلها